لقد ابتغوا, لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُهُ وَقَالَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ كَانَ رَقِيبًا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ زَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي وَمِنْهُم من يقول لا ولي ولا نكني انا في الفتنه سقطوا انا في فتنه سقطوا وان جهنم اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَكُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قبل وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُوا قَدْ أَصَبْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَيَمْسَرُّونَ قُل لَّن إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا قل هل ترتقون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده اُو بِاَيْدِيْنَا وَنَحْمِلُ نَذْرَ رَبِّنَا أَنْ يُصِيبَكُمُ الضُّرُّ فِي الْأَرْضِ مِنْ عِنْدِهِ أَلْذِئِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا معكم اكرض نقو ان نعكم ترد صوت قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاتقين إنكم كنتم قوما فاتقين وما منعهم أن تقبل من فَقَاتَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَمَا نَعَمُّهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ كفروا بالله, كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما يأتون الصلاة إلا وهم